قُلْ أَن تَقْشَعَ فَلَن نَّقْضِيَ دَيْنًا مِّنْهَا وَقَرًّا زَوَّجْنَاكَ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وطرا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 الذين يبلغون رسالات الله ويقشونه ولا يقشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول أتمنبين وكان الله بكل شيء علما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا